Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa Küsisse. Voit lühelisestite millõuksuud Rakärida egisten Kristu! يَسْعَوْنَ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكُم مُّصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أم مَلْقَرَا وَمَنْ حَوَلَغَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ قَالَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاشِرُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فَرَادَ كَمَا وَتَرَكْتُم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنت أنتم تزعمون